ذاتي بسم الله الرحمن أن لا تطغى في الميزان وأقيم الوزن من الكست ولا تخفر ان الله الله فيها ساكنات نصورك مما يعلم حب الله are you, you are you, you are you, غونوا مول ورين سعيد ايه اا كيان بينهما بعض خلود لا يبغيان فبأي آلاء بكما وروجير من امر الله I <laughs> want أَمْنُنَّا من فَلْيَقْرَبَكَ الْحَقُّ وَلْيَقْرَبَكَ الْحَقُّ بِكَذْبِهِمْ وَلَعَدَّهُمْ رَبُّكَ بِكَذْبِهِمْ وَلَعَدَّهُمْ رَبُّكَ بِكَذْبِهِمْ وَلَعَدَّهُمْ in yeah. your أهم و المف س ي يا ما الشوم جنيان يا ناس سوف تجمعن سوف قومن واطون من نور من Yeah. فوقا ميم فا ينونشا فكانت وردة كالثمان سبيعي يا رب كماتك الوردان come on let you My mm -hmm. You <laughs> are ز کنف خنف این امن است نقر سوار تطا من من جاء conceito ton دي <تصفيق> لسماتك <تصفيق> إِنَّ من خيّر طول فرنسا نور في کنید من می وصلم ثكينا على رأس خبر قرين في السماء. کنید سمید وَا مَن يَعْمَلْ سُوءًا وثمانية أيام حصوما فترقون فيها صواعا كأنهم كأنه أعجاج لهم Thank you. Thank اینم اون قصص و رن متن ها بس تو يا ليل يا عين طشتك شطط شطط Я улыбнулась и I want